لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ويفنى كل شيء لا إله إلا الله سبحانه كل شيء خاطع له وكل شيء قائم به كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف ومقزع كل ملهوف من تكلم سمع كلامه ومن سكت علم سره ومن عاشف عليه رزقه ومن مات فإليه منقلابه السماء أَنَاحَا وَالأَرْضَ طَحَاهَا وَالنَّفْسَ سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فِجْرَهَا وَتَقْوَاهَا صَدَّ صب الْماءَ ثم شق الأرض شقا فأنبت فيها حبا وعنبا وضطبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا أضحك وأبكا وأمات وأحيا وخلق الزوجين الذكر والأنفا خلق فسواه وقدر فهداه وأعطى كل شيء خلقه ثم هداه سبحانك لا منتهى لعلمك ولا حد لخزائنك ولا عد لنعمك لا نحصي ثناء عليك أنت كما على تعالى نفسي اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت أستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطرنا ربنا ولا تحمل علينا يسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعفو عنا وأفر لنا وارحمنا أنت أولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذين وعصمة أهرنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا أصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا ونهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم وجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقاه ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقاه اللهم آتنا رحمة من عندك وَأَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ اللهمَّ آتِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَآتِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ اللهمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقَى وَالْعَفَافَ والغنى. اللهم إنا نسألك أن تثبت في قلوبنا حفظ كتابك على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم ارزقنا من الفهم عنك وعن رسولك صلى الله عليه وسلم لا يبلغنا درجه الصديقين والشهداء والصالحين اللهم ااتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم واجعلنا ممن يحيى على كلمه التوحيد ويموت عليها وتعنها آخر كلامنا من الدنيا اللهم واجعل أحب حبيب إلينا طاعتك وأبغط بغيظ إلينا معصياتك واجعلنا ممن يسارعون في الخيرات ويدعونك رغبا ورهما واجعلنا من الخاشعين اللهم املأ قلوبنا بمحبتك واملأ صدورنا من خشيتك واملأ صدورنا من تعظيمك اللهم إنا نعوذ بك أن نقدم أحدا عليك اللهم بك أن نقدم أحدا عليك أو أن نؤثر أحدا عليك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم طهر أعمالنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياض سنا من الكذب وعيوننا من الخيانه فأنت تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به ونورا نقتدي به ونزقا حلالا نكتفي به اللهم أعطنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة نلال بها شرف كرامة في الدنيا والآخرة اللهم أزل عنا الغلا والوباء والرباء والزنا والسلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن والذين أحبوا به خاصه وعن سائر بلاد المسلمين اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير اعمارنا اواخرها وخير ايامنا يوم نلقاك انت راض عنا رحمتك ورحم الراحمين سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزلة عرشه ومداد كلماته سبحانك ربنا وبحمدك ما أعظم حمك وما أكرم وجهك وما أجزل عطيتك وما أوسع مغفرتك لا تنزل قطرة إلا بإذنك وما تحمل من أنثى إلا بعلمك ولا يكون شيء إلا بقضائك وقدرك إلا بقضائك وقدرك إلهنا وسيدنا هدأت العون وهجعت الجفون وغارت النجوم وأنت حي القيوم إلهنا أغلقت الملوك أبوابها وقام عليها حجابها وبابك مفتوح للسائلين ها نحن ببابك واقفون نطرق بابك ونستمطر رحمتك ها نحن في الثلث الأخير من الليل في ليلة مباركة في الثلث الأخير والذي تتنزل فيه سبحانك وتقول هل من سائل فأعطيه وهل من ذا فأستجيب له وهل من مستغفر فأغافر له ها نحن نرفع إليك أكفى الضراعة ندعوك ونرجوك ونؤمن ثوابك وجنتك هذه لواصين الخاطئة بين يديك وأمورنا لا تخفى عليك لا تخفى عليك علمك فينا سابقا وقضاءك بنا محيطة وأمرك علينا نافذ أطعناك بإذنك والمنة لك وعصيناك بعلمك والحجة لك أنت الغني ونحن الفقراء أنت العزيز ونحن الأذلاء بك اعتصرناه بك اعتصرناه وبرحمتك تعلقناه وبجودك طمعناه سلت بنا عن سبيلك الأقدام وغرقنا في نجج المعاصي والآفاق الله تعلم أننا وإن عصيناك فإننا نحبك اللهم إنك تعلم إننا إن عصيناك فإننا نحبك ونرجو رحمتك ونؤمن ثوابك ونخاف عقابك ونخشى عضبك ونخشى غضبك يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا يا حبيب التوابي فرحا ضعفنا يا الله وجئنا ببابك تائبين فتب علينا يا الله وجئنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا يا الله الله اغف لنانا ذنوبنا كلها دقها وجللها امانئتها وسرها ظاهرها ومخفها اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد ونقنا فيها به الليلة المباركة من الذنوب والخطايا الثوب الأبيض من الذنس اللهم واكتبنا في هذه الليلة المباركة من عتقائك من النار اللهم واكتبنا من عتقائك من النار اللهم واكتبنا من عتقائك من النار ووالدينا وأزواجنا وإخواننا وأحبابنا وأقاربنا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء ورسائل المسلمين اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار ونعوذ من النار اللهم واحشرنا في زمرة المتقين ونسألك بوجهك الكريم الفلدوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولاك رفيقا اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتجاوز عما تخرق من المعاصي والآثار اللهم واجعلنا واكتبنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما مامه اللهم واكتبنا ممن قام رمضان وصامه إيمانا ومن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم إن كانت هذه هي ليلة القدر اللهم فلا تحرمنا أجرها اللهم فلا تحرمنا أجرها أسألك بنطفك وفضلك وكرمك أن تكتبنا ممن وفق لقيامها وممن أعتقت رقبته في هذه الليلة اللهم واكتبنا فيها لذلك المقدمونين ولا تجعلنا من المطرودين الخاسرين اللهم ولا تجعل أعمالنا هباء منثورا ولا تكتبنا ممن رغمت عنوفهم في رمضان اللهم لا تجعلنا ممن رغمت عنوفهم في رمضان ثبتنا على طاعتك ودينك اللهم ثبتنا على طاعتك ودينك بعد رمضان اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك اللهم لا تصرخ جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إنا نشهدك بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة اللهم فاجزي عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته اللهم فاجزي ما خير ما جزيت نبينا منته اللهم امتنا على ملته واحشرنا في زمرته وارزقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها ابدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أولادنا وولاد المسلمين وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم اللهم وفق شبابنا بالوسطية والاعتدار واكفنا وإياهم شر الشهوات والشبهات والفتن ما ظهر منها وما بطل اللهم واحفظ شبابنا المبتعثين والمبتعثات واحفظ عليهم دينهم وعرابهم اللهم احفظ عليهم لهم وعراضهم وكفهم شر الأشراف وكيد الفجار وارجعهم إلى بلادهم سالمين غالمين واللهم أصلح لسانا ونساء المسلمين وفتياتنا وفتيات المسلمين الحاضرات خاصة اللهم ارزقهن العلم النافع والعمل الصالح اللهم احفظ نسانا ونساء المسلمين اللهم ارزقهن العلم النافع والعمل الصالح والولد البار والزوج الصالح وردهن اليك ردا جميلا اللهم وجعلهن هاديات مهديات لربهن طائعات ولنبيك صلى الله عليه وسلم متبعات وبالصحابيات مقتديات اللهم رحماك رحماك باليتامات ورحماك رحماك بالأرامل ورحماك رحماك بالمطلقات والمعلقات اللهم كن لهم عونا ونصيرا واجعل لهم من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا اللهم اصلح وسائل الاعلام في بلاد المسلمين واحفظ المسلمين من شر قنوات الغذيلة اللهم واحفظ المسلمين من شر قنوات الغذيلة الله هم واهد أصحابها لكل ما تحب وترضى رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهومين نفسك رب المكرومين قضي الدين عن المدينين اشف مرضانا ومرضى المسلمين ولا تجعل منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما لا تدع لنا ولدا إلا أصلحته ولا مسافرا إلا بسلامة لأهله رددته ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رازقته ولا أسيرا إلا فككته ولا غيما إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رطا فيها صلاة لو عمتنا على قضائها اللهم وانزل من بركات هذا الدعاء على الموتى المسلمين اللهم وانزل بركات هذا الدعاء على موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم اللهم نسألك أن ترفع درجات فعليين وأن تجعل قبوره رياضا من رياض الجنان ولا تجعلها حفرا من حفر نيران وخص منه الآباء والأمهات وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم وارحمنا إذا صلنا إلى ما صاروا إليه اللهم عز الإسلام والمسلمين وإذل الشرك والمشركين وذمر عداك عدا الدين وانصر عبادك المجاهدين اللهم إن أمة نبيك صلى الله عليه وسلم بها من البأساء والضراء ما لا يشكى إلا إليك اللهم إنه قد مس أمة نبيك صلى الله عليه وسلم الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا ذا الفضل والمنة وانصر كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم كل إخواننا المجاهدين سبيلك في بلاد الشار وفي فلسطين اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم سد رغيهم وثبت أقدامهم وحذ صفوفهم واجمع على الحق كلمتهم اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا اللهم قو شوكتهم واجعل الذايرة لهم اللهم يا ناصر المظلومين ويا طاهر المتجفرين اللهم عليك جبار اللهم يا جبار عليك بالضاغية بشار اللهم عليك ببشار وأعواله اللهم قتلهم بددا رحصهم عددا ولا تغادر منهما حادا طالنا فيهما جائب قدرتين اللهم وانزل عليهم برسك ورجزك إله الحق اللهم اجعل أمرهم في سفا شرهم بما شئت بقوتك يا قوم يا عزيز اللهم إنا نسألك أن تكون لإخواننا المستضعفين في بلاد الشام وفي بورمان وفي الصومان وفي خلسطين وفي العراق وفي كل مكان اللهم وأنزل عليهم والتمكين أضعاف أضعاف ما نزل عليهم من البلاء اللهم ونزل عليهم من النصر والتمكين أضعاف أضعاف ما نزل عليهم من البلاء اللهم إلا نسألك تقر عيوننا وعيون الموحدين في كل مكان بنصر اللهم إنا نسألك أن تربس بلادنا وبلاد المسلمين لباس الأمن والإيمان السلامة والإسلام اللهم وأدم الأمن والإيمان على بلاد الحرمين أرحم الراحمين وهم وفق لي أمرنا بتوفيقك قيده بتأيذك وانصر به ديناك وهيئ له البطالة الصالحة التي تدله على الخير وتحقه عليه اللهم وفق رجال الحسبة وأعنهم اللهم واجزهم عنا وعن المسلمين خيرا <تصفيق> وإذا وعطي وقت أدوى كمنا قدر سنة وإذا كنا على الحق يا رب العالمي وإذا كنت أتطلع من أعلم في الأمان وكنا يشلطون كإيات وعطي وعطي وعليك أتطلع من أسلالك وعلى الجهد